لئن لم يتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في, والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا أولى السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آثوا موسى لا تكونوا كالذين آثوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عين الله وجهها يا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 وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات